الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يضل فلا هاد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقلوا حقا تقاتلوا ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام قلنا القضايا المعاصرة تكلمنا عن مسألة الشعور مش الشعور الأحاسيس شعور الشعر الحسي الذي ترى الآن قد بينا سبوء الماضي لأن عائشة رضي الله عنه أرضها بينت أن هذه الشعور من مواطن الجمال شعر المرأة تاج على رأسها والرجل لا يحتاج إلى ذلك كتقالت عائشة رضي الله عن الحمد لله الذي زين الرجال باللحة وزين النساء بالضفائر وزين النساء بإيش بالضفائر وتكلمنا عن مسألة الشارب لأن الشعور المهم شعور الوجه شعر الرأس وشعر الوجه فشعر الوجه فيه الحاجبان وفيه الشارب وإياكم ثم إياكم مسألة الشارب حتى لا نقول المصلة وغير المصلة وأيضا بعد ذلك اللحية. واللحية تركت الكلام فيها لأنها ستأتي في كتاب البيان القوي سيأتي ويتكلم ويعضد أن المعتمد في المذهب الشفعي أن حلقها على الكراه وسنبين ذلك في المذهب وفي غير المذهب ونقل الإجماع عن بعض العلماء فنتركها للمسرح الآخر أما بقي لنا الكلام على شعر الوجنتين وشعر الحاجبين والشارب والعنفقة واللحية للمرأة هذا هو الأصل لأن الرجل مسألة الشعر في وجهه مسألة رجوله وفحوله أما الشعور التي تظهر للمرأة في الوجه هذه مسألة تضيع الزينة والجمال والبشرة وغير ذلك من لون البشر فهل يصح للمرأة إزالة الشعور النابتة في وجهها أم لا قلنا الشعور التي تنبت للمرأة شعور أصلية من أصل الخلق ألا وهي؟ الحواجب الحاجبات وشعور مستعارة لا غير مستعارة شعور ليست من أصل الخلق ألا وهي اللحية والشارب والعنفقة هل يصح للمرأة أن تزيل ذلك بالليزر وهذه عملات جراحية عصرية بالليزر يعني أنت بتجعل مسألة تضمر ما تنبت بعد ذلك فهي هي نفس النتف هي هي مسألة النمص فهل يصح لها أم لا؟ أولا أقول بالنسبة لمسألة النمص العلماء في الجملة اتفقوا على التحريم أقول في الجملة لأن في الجزئيات خلافات عجيبة عيش دهرا ترى عجبة قد اتفقوا جميعا أن النمص حرام ورأس مالهم في ذلك انقيادا وانصياعا واستسلاما لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم باللعد هذا هو الظن في علمائنا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والاشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة وقال والنامصة والمتنمصة حتى ان المرأة قالت كريعت كتاب الله جعل في علاه من الجلد إلى الجلد كما يقولون فلم اجد ذلك قال لو كنت قد قرأتيه لو جدته ثم قال لها قد قال الله جعل في علاه وما اتاكم الرسول فاخوزوه ومنهاكم عنه فانتهوا قال النبي السلام لعن الله النامصة والمتنمصة لكن انظر في الداخل بعدما قلنا بالاتفاق في الجملة في الجزئيات اختلف وما الاختلاف الاختلاف في الانظار والاجتهاد بعضهم ادخل عقله لما وقف امام الحديث وقال عظمنا الحديث واللعب يلحق التي تعمل بالنمس لكنهم قالوا ولمه ما؟, ما الحكمة ما الغاية من ذلك او قالوا ما العلة لا سيما اذا تردد ان القاعدة عند علماءنا اذا تردد الحكم بين التعليل والتعبد نقدم لا نقدم التعليل أخطأتم خطأ فيه لا والله تقدم التعليل الأصل في الأحكام التعليل أما قال الله جل في أولاد ولو ردوا إلى رسوله إلى الأمر منهم لعلمه الذين وكيف الاستنباط إلا وهو معل قال عبرة لأولي الأبصار لأولي الألباب كل ذلك لبيان أن المسائل التعليلية تزيد في الإيمان وتبين اكرام الله جل وعلى العبد بترجيح العقل فقالوا إذن هناك علة فاختلفوا فيما بينهم العلة التي من أجلها لعن النبي صلى الله عليه وسلم التي تأخذ من شعر الحاجة أو شعر الوجه فمنهم من قال لعن النبي صلى الله لأنها تدلس تغرر بالمسلمين تغرير بالمسلمين فهي في النمص يعني إن كانت خمرية اللون مثلا البشرة ليست بيضاء فتجعل البشرة بيضاء تلون بشرتها بالنمس هذا تجعل فيها البياض يعني تغير اللون الأمر الثاني من رأاها بغير النمس ممكن أن يعطيها سن الخمسين بالنمس يعطيها سن الثلاثين أو الأربعين يعني في صغر سن فقالوا العلة هنا هو التغرير بالمسلمين التدليس على المسلمين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر نهى النسلم عن الغرر أصلا عام وأيضا نهى عن التدليس بأبي هو وأمي وقد قال من غشنا فليس من من نظر الى هذه العلة واستنبطها قال الحكم حصر وقصر قال الحكم في اللعن والحرمة ان كانت البغية التدليس ان كانت البغية ايش التدليس يعني ايش يعني لو كانت زوجة الحكم لا يدور معها لما لانها لن لم تدلس على زوجها هي تتزين لزوجها فقط اما ان كانت على الخطبة ستخطب لأ هذا فيه تدليس وتغرير بالخاطب لذلك يحرم يبقى إذن المرأة إذا فعلت ذلك لزوجها لا شيء فيها لماذا لأن العلة في النهي التدليس والتغرير بعضهم اختلاف الثاني بعضهم قال لا العلة في ذلك او قالوا حكم اللعب في النمص محصور أو هو حصر وقص على التي حرم عليها الشرع الزينة صنف من أصناف النساء حرم الشرع عليها الزينة من؟ من المعتده من ايش من وفاهه الزوج المعتده من وفاهه الزوج انحداد ليس لها زينة. فقالوا اذا النمص هذا من الزينه فهو محرم الحديث على عمومه قصروه وحصروه في ايش في التي حرم شرع عليها الزينه وبعضهم قال لا المساله على اذن الزوج المساله دائره على اذن الزوج ان اذن الزوج فلها ان تفعل ذلك والا فلا واستدلوا طبعا بأحديث وهية بأثر عن عائشة أن امرأة سألتها عن النمص قالت إن أذن لك ففعلي يعني ان أذن زوجك لك ففعلي والعلة الرابعة وقول القول الرابع ممن قال بالعموم ونظر إلى العلة قال وليما أتع بنفسي وبصري ونظري وأدقق في أمر قد انتهى بعض الدكاترة وقال صور صباح سيدان طيب يحفظه كان يناقشني في رسالة للمجسير ففي مسألة كتبناها بيكلمني فيها فأنا بعد ما تكلمت معه فيها فقال هذه المسألة لو زدت فيها البحث هتبقى على طول طبلت في المتطبل أنا قلت هذا مصطلح الزهري لابد أفهمه إيش هو طبل في المتطبل يعني إيش طبل في المتطبل يعني بيبحث في إيش في الشيء المبحوث انتهى الموضوع ده قتلوه إيش بحثا وهذا ينتقر لا يمتدع صحيح نفس الأمر العالم وقف فنظر فوجد العلة منصوص عليها في الحديث قالنا أنا في المطبل استغفر الله في اللفظ يعني أبحث في المبحوث أتي بعلة وقد قاد بها قد أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النمس والمتلمس والوشمة والمستوشمة في آخر الحديث ماذا قال والمتفلجات للحسن المغيرات وهذا تنصيص على العلة لماذا نبحث عنها هذا بعد؟ في النظر كيف أضيع بصري عن شيء قد نص عليه النفس السلام قال النمصة المتنمصة قال المتفلجات للحسن يبقى هذه علا أولي العلا الثانية المغيرات لخلق الله يبقى إذا توفرت العلا توفر الحكم والصحيح الراجح هو الذي قال به الجمهور وأن النمصة محرم والخلاف الجزء بين العلماء قالوا والنمص غير القص لذلك الحنبلة أباحوا القص وبعد العلماء قالوا بالكرهة وكل ذلك ضعيف لأنه مصادم لإيش؟ للنص ده النص يدل على أن النمص كبيرة لأنه قال لعن الله النامصة والمتنمصة يبقى إذن النمص الراجح الصحيح أنه محرم بل هو كبيرة من الكبائر استحقت المرأة اللعن فعلت ذلك لزوجها أو لغير زوجها مزودة أو خلوا بد أن نقول أنها ملعونة لأموم قوله السلام لعن الله النامصة والمتنمصة إذا قلنا بأن اللعن يلحق النامسة فما النمس فما حد النمس هل في كل شعر الوجه يعني لو دخل الرجل على امرأته فوجدها تسرح اللحية وتجعل فيها الكريم لتناعمها هل يرضى بها هكذا في هذه الحال أم لا يرضى بها الإجابة عندكم يرضى بها ولا ما يرضى بها ما يرضى بها قلنا الآن موجب وموجب يتنافران ما يمكن لابد موجب وسالب حتى يتجاذبان فإن وجدها مثله قال الموت أقرب إلي أن أعيش معك في بيت واحد صحيح أو لا؟ الغرض المقصود هل النمص هو شعر الحاجب أم هو شعر الوجه؟ الصحيح أنها على أقوال ثلاثة أما أهل اللغة فقالوا النمص هو إزالة شعر الوجه كلياته فسيدخل في اللحية والعنفقة وهذا قول من؟ قول الفحول من أهل اللغة من الشفعية والملكية وكل المحدثين او أغلب المحدثين قالوا بذلك القول الثاني هو قول بعض المحدثين ومنهم أبو داود قالوا وأيضا مال عليه النوم والله أعلم قال بأن النمص فقط على الحاجب الشعر النابت على الحاجب فوق الحاجب حول الحاجب على الجبين هذا هو المحرم وبعضهم قال وهذا قول ابن جريل اللي به قال النمص هو أزالة شعر الجسد للوجه كل الجسد فهنا أقوال ثلاثة تحدد لنا النمص والصحيح الراجح عند اهل اللغة النمص شعر الوجه كل ياته النمص شعر الوجه كل ياته يبقى اذا من زال شعر الوجه فقد وقع في اللعن وهذا اذا قلنا به من اجل الرجل من اجل النساء يعني انت ترى الرجل عند الحلاق الفتلة رايحة جاية عند الوجنة عند الحاجب فوق الحاجب تحت الحاجب هذا اتى بكبيرة انكى واشد واغلظ مما اتت به المرأة فلذلك نحن نقول الحق في اللغة هو النمص وازالة شعر الوجه يبقى لا يجوز لأحد حتى لو كان ملتحيا أن يأخذ شعر الوجن لأن شعر الوجن الحق أنه من إيش من اللح فهذا يعتبر نمص ويحاسب المرأة إذا فعل ذلك وإذا قلنا بالعموم إذن المرأة لا يصح لها أن تأخذ من اللحية ولا من العنفقة ولا من الشارف نقول لا يصح للمرأة أن تأخذ لأن هذا قد انتفت فيه العل اللحية ليست من أصل خلقتها فإذا لا تدخل في العلة والمغيرات خلق الله هي ليست مغيرة لخلق الله بل من خلق الله أن لا ينبت لها شارب ولا لحية ولا عنفقة الأمر الثاني إزالة هذا الشعر وإن كان فيه زينة هذه الزينة أو الحصن جاء تبعا ولم يأتي قصدا لم يأتي قصدا إذا هذا هو أصل خلقته المرأة وهو من الضرر لها بمكان والضرر يزال يبا إذا نحن نقرر بأن النمص هو إزالة شعر الوجه لكن المرأة خصت من ذلك لأنه ليس من أصل خلقتها ليس من أصل خلقتها يبا إذا نخلص في هذا الباب في هذه المسألة أن المرأة إذا أزالت شعر الشارد شعر اللحية بالليزر جاز لها ذلك اما شعر الحاجب فلا يلوز بحال من الأحوال لأنها تقع في النمص ولأنها مغيرة لقلق الله وللحسن والأمر الثاني يجوز لها استثناء من مسألة الحاجب عند التشوه أو قل عند الضرر وأنا أقيد التشوه يعني إيش التشوه أن ينزل الشعر بكثافة على العين فيكون فيه التشوه لأنه ليس من أصل الخلقة وأيضا فيه الضرر على العين وعندنا القاعدة الضرر الضرر يزال فلاها أن تزيله لكن إذا قلنا الضررات تبويح المحظورات فإنها تقدر بقدرها تقدر الشعر الذي نزل على الأين فيعيق البصر ويعيق النظر فتقص منه ما تستطيع منه البصر والنظر بعينها هذا بالنسبة لشعر الوجه ننتقل إلى الشعور الأخرى ألا وهي شعور شعور الجسد يعني أنت ترى رجال بيزيل شعر الصدر يزيل شعر الرجل كالنساء فهل يصح له ذلك أم لا أقول ملخصا الشعور في الجسد على أقسام ثلاثة شعر جاء النص بإزالته شعر جاء النص بتثبيته شعر سكت عنه الشر يبقى الشعر الأول جاء بإزالته ألا هو الإبط والعانو هذا بالإجماع يعني لو استخدم الليزر أو استخدم أي الكماويات أو قل المراهم التي تزيل هذا الشعر يجوز نعم يجوز لكن من السنة ندف الإبط وحلق لكن إذا أزال الشعر بأي كيفية قد أصاب السنة لكن الأكمل هو نتف الإبط وحلق العان يبقى إذن شعر جاء النص بإزالة ألا وهو ووقت له التوقيت للأربعين والقسم الثاني شعر جاء النص أو الشرع بتثبيتي ألا وهو شعر اللح شعر اللحية جاء الشرع بتثبيتي وسيأتي تفصيله ان شاء الله والثالث مسكوت عنه هو شعر باقي الجسد شعر الصدر وشعر اليد لكن أنا ما أدري لو أزال الرجل شعر صدره وشعر يده هذه أنا أعرف أنها من مظاهر الرجولة والفحولة عمّة إذا فعل ذلك دون أن تتكشف العورات له ذلك لأن هذا مسكوت عنه والمسكوت عنه عفو في الحديث الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حرم الله في كتابي فهو حرام وما أحل فهو حلال أو قال حرم الله جل أحكاما وحل أشياء وسكت عن أشياء فما سكت عنها فهو عفو وعفو يعني إيش يعني على الأصل ألا وهو الإباحة ما لم يدول الدليل على الحرم فإزالة شعر الصدق إزالة شعر الرجل إزالة شعر اليد وإن كان يؤيق مثلا أو يتعبه هذا ليس فيه شيء ولا ينكر عليه بحال هذا آخر ما ينكر أن يقال في مسألة الشعور شعور الجسد وشعور الوجه يبقى لنا شعر الرأس ومسألة زرعش الشعر للرجال والنساء صح ام ثم ندخل بعد ذلك على قضايا معاصرة في المعاملات والمعاركات والدراهم والدنانية نعم